وَمَا ثَنَاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورًا وَتَقْوَى وَعَطَفَ أَمَنَ زَكَا وَقَدْ قَوَّبَنَ فأشقاها فقال لهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وثقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسموا فلا يخاف